بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن اتبع يداوا ما بعد ومن جماعه المستهزئين ايضا العاص بن وائل السهمي القراشي هذا العاص بن وائل والد عمرو بن العاص كان العاص بن وائل شديد العداوه للرسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثير العداوه للنبي صلى الله عليه وسلم عدو شديدا كان يقول غجر محمد أصحابه أن يحيوا بعد الموت والله ما يهلكنا إلا الدار كان العاص بن وائل هذا والد عمر بن العاص يقول إن محمدا كذب على أصحابه وخدعهم غجرهم يعني خدعهم وقال لهم هناك حياة بعد الموت بعدما تموتون ستبعثون مجلة ثانية وستعودون إلى الحياة فينا يقول غجر محمد أصحابه غجرهم يعني خدعهم وكذب عليهم كيف أن يحيوا بعد الموت أنهم سيعودون إلى الحياة بعدما يموتون والله ما يهلكنا إلا الظهر يعني هذا الزمان هو الذي يهلكنا نحن نعيش ونعيش حتى يأتي اليوم الذي نموت فيه وينتهي الأمر وليس هناك بعث بعد ذلك ولا حياة فقال الله سبحانه ردًا عليه في هذه الدعوة الباطلة قال وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا هذا قول الكافرين وما يهلكنا إلا الدهر يعني لا يهلكنا إلا مرور الزمان نحن نموت لأن الدنيا هكذا لأن الزمان يمر بنا فنموت قال الله ردا عليهم وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون هم لا يعلمون شيئا هم يتكلمون وعقولهم قاصرة هم لا يعلمون شيئا عن ذلك هم فقط يظنون ولكن الظن لا ينفعهم ما إن هنا إذا وجدت إن وبعدها إلا فغالبا هي بمعنى النفي يعني لا إنهم إلا يظنون إن أنت إلا نذير يعني ما أنت فينا فإذا وجدت إن وبعدها إلا فالغالب أنها تدل على النفي وكان عليه دين لخباب بن الأرد هذا العاص بن وائل كان عليه دين لخباب أحد رجال المسلمين خباب رضي الله عنه كان ضعيفا كان من العبيد واسلا فتقاضاه إيام فإن طلب خباب دينه من العاص بن وائل. تقاضاه يعني طلب أن يقضيه الدين اقض لي ديني فقال العاص أليس يزعم محمد هذا الذي أنت على دينه أن في الجنة ما يبتغي أهلها من ذهب أو فضة أو ثياب أو خدم أليس محمد يقول إن هناك جنة وفي الجنة ذهب وفضة وخيام وخدم و... فهمنا قال خباب بنا قال له فانظرني إلى هذا اليوم انتظر حتى يأتي هذا اليوم فسأوتى مالا وولدا هناك أنا غني في الدنيا وساعطى مالا وولدا هناك في الجنة أيضا وأقضي كذين إذا كان الأمر كذلك فانتظر حتى تقوم الساعة ويدخل الناس الجنة فأنا سأدخل معهم ثم أدفع لك في هذا اليوم يقوله مستهزئا فأنزل الله سبحانه في مثل هذا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا هو كافر بالآيات ومع ذلك يقول سأعطى يوم القيامة مالا سأأخذ مالا يوم القيامة وولدا يقول الله تعالى فيه اطلع الغيب الا هل اطلع الغيب هل عنده علم بيوم القيامه اطلع على الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا ام له عهد عند الله اخذ عنده بطاقه عنده شهاده عنده عهد من الله انه سيدخل الجنه هل هو يعلم الغيب هل هو معه شهاده انه من اهل الجنه اطلع على الغيبه ام اتخذ عند الرحمن عهدا ثم قال الله سبحانه نافيا كلامه كلا لن يكون من أهل الجنة كما يقول بل بالعكس سنكتب ما يقول سنكتب هذا القول الذي قاله هذا الخبيث سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدى سيكتب هذا القول عليه تكتبه الملائكة في الدنيا عليه ويوم القيامة يعذب عذابا شديدا بسبب قوله هذا ونمد له مد الله له العذاب معنى أطاله سنطيل له من العذاب إطالة سيكون عذابه طويلا ممتدا ونرثه ما يقول ويأتينا فرضا هذا الكلام الذي يقوله سيكتب وسيكون من مغافه الذي تركه هذا عمله السيء فإنه وسيحاسبه الله تعالى يوم القيامة على قوله ويأتينا فجدا سيأتي وحده مفردا يقف أمام الله للحساب ومن جماعة المستهدئين أيضا الأسود بن عبد يغوث الزهري القرشي من بني زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقبلين إذا رأى جماعة من أصحاب النبي قادمين كان يستهزئ ويقول لمن حوله قد جاءكم ملوك الأرض هؤلاء الملوك قد جاءوا ليكم ملوك الأرض يقولها مستهزئا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا متقشفين متقشفين يعني كانوا زاهدين ثيابهم رثة ثيابهم قديمة زاهدين من الزهد ثيابهم رثة يعني كانت ثياب المسلمين الأولين قديمة وعيشهم خشن حياتهم صعبة لا يأكلون الطعام اللذيذ بل يأكلون أقل الطعام حياتهم خشنة ثيابهم يعني قديمة وعيشهم خشن يعني حياتهم صعبة طعامهم خشن وكان يستهزئ هذا الخبيث كان يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له مستهزئا ضاحكا سخرية أما كلمت اليوم من السماء ما الأخضار هل جاءت اليوم وحي من السماء هل كلمك مكلم من السماء يقولها مستهزئا ومنهم من المستهزئين الأسود بن عبد المطلب الأسدية من بني أسد هو ابن عم فديجة رضي الله عنها كان هو وشيعته إذا مر عليهم المسلمون يتغامزون هذا وجماعته كانوا يجلسون فإذا مر عليهم المسلمون يتغامزون يعني كانوا يشير بعضهم إلى بعض أنزل قد جاء المسلمون كانوا يتغامزون وفيهم نزل قول الله تعالى في سورة التطفيف سورة التطفيف هي سورة المطففين ويل للمطففين في نهاية السورة قال الله سبحانه إن الذين أجرموا هؤلاء المجرمون كانوا من الذين آمنوا يضحكون هؤلاء المجرمون كانوا يضحكون من المؤمنين وإذا مروا بهم يتغامزون إذا مر المؤمنون أمام هؤلاء المشركين كان المشركون يتغامزون يعني يشير بعضهم إلى بعض بعين أو بوجهه بإشارة خفية. وإذا قلبوا إلى أهلهم، إذا رجع هؤلاء الكافرون إلى قومهم، إن فكهين، رجعوا سعداء نحن قد استهزأنا بمن استهزأنا بجماعة المسلمين، فرجعوا إلى قومهم فكهين بمعنى مسرورين سعداء وإذا رأوهم إذا رأوا المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون إذا رأوا المؤمنين فإنه كانوا يقولون إن هؤلاء لضالون هؤلاء ضالون هم من أهل الضلال ومن المستهزئين أيضا الوليد بن المغيره عم أبي جهل كان من عظماء قريش وكان في ساعة من العيش فهمنا سعى حياته واسعه سمع القرآن مرة الوليد بن المغيرة سمع القرآن مرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقومه بني مخزوم والله لقد سمعت من محمد انفا يعني من قبل سمعت كلاما ما هو, كل ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن هذا الكلام كلام عجيب ليس من كلام الإنس وليس من كلام الجن إن له لحلاوة هذا كلام حلو جيد وإن عليه لطلاوة عليه جمال هو يقول عن القرآن سمع القرآن فيقول هذا وإن أعلاه لمثمر القرآن له طرفان في الكلام طرف عال وهو مثمر وإن أسفله لمغدق مغضق يعني مغط لما حوله وإنه يعلو وما يعلى عليه يعني هو يغطي كل الكلام الآخر هو كلام أعلى بمنغلة وأفضل من غيره هذا الوليد بن المغيرة في يوم من الأيام قال لقومه هذا قال سمعت من محمد كلاما هذا ليس كلام, ليس كلام الإنسان ولا كلام الجنة هذا كلام غريب عجيب، إن له لحلاوة كلام حلو جميل، وإن عليه لطلاوة عليه بهاء وجمال، هذا كلام يقوله من يقول احد المشركين هو كافر فهمنا؟ فلما سمعت قريش منه هذا الكلام قال صبأ والله الوليد بن المغيرة صبأ يعني كفر، هذا الكلام دليل على أنه ترك ديننا واتبع دين محمد صلى الله عليه وسلم. قالت قريش صبأ والله الوليد تصب أن قريش كلها يعني صبأ الوليد هذا سيد من سادات القوم فإذا كفر الوليد وترك دين قومه فإن قريشا كلها ستتبعه شيئا فشيئا لأنه من سادات القوم <تصفيق> نعم بمعنى, بمعنى صبأ عندهم بمعنى ترك دينه وانتقل إلى الإسلام ولا من كلام يعني هذا, يعني هذا الكلام هذا الكلام ليس من كلام الناس وليس من كلام الجن هذا كلام غريب جديد لا ليس هو سمع لا هذا الكلام الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا كلام ما سمعت إنسانا يتكلم بهذا من قبل هذا كلام جديد ما سمعت إنسانا يتكلم مثل هذا الكلام وما سمعت جنًا يتكلم بهذا أيضاً. يعني لا الجن يستطيعون ولا الإنس يستطيعون. إذا ما هو؟ هذا كلام الله هذا وحي. هو ما قال لهم وحي. قال ليس كلاما من الناس وليس كلاما من الجن. فهو كلام جديد لم أسمع به. ولهذا السبب قالوا صدق. قالوا إنه كفر بهذا لأنه ما إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فبين له هذا. فقال أبو جهل أنا أكفيكم أنا أترك الأمر لي أنا سأكفيكم هذه المصيبة هذا كلام أبي جهل أنا أكفيكم فتوجه أبو جهل إليه وقعد إليه حزينا جلس أبو جهل مع الوليد بن المغيرة الوليد هو عم ابي جهل فذهب إليه أبو جهل وجلس معه وكلمه بما أحماه كلمه بما يحرك قلبه بما يسخنه أترى محمدا وقد سب ابائنا وسب اجدادنا هل تحب أن يكون اباك في جهنم كما يقول هل تظن اباك كان جاهلا ضالا كما يقول وبدا يحميه بدا يسخنه بدا يحركه وكلمه بما احماه فاتاه فذهب الوليد الى الناس فالوليد بن المغيرة فقال تزعمون ان محمدا مجنون انتم تقولون انه مجنون فهل رايتموه يهوس رايتموه يهوس يعني هل رايتموه يجن هل رايتموه يجري في الشارع هل رايتموه ياكل من الكماء هل رايتموه يخلع ثيابه امام الناس انتم تقولون هو مجنون هل يهوس يعني يجن هل رايتموه يجن امام الناس فقالوا لا قال تقولون إنه كاهن الكاهن هو الذي ينظر في النجوم أو ينظر في كف اليد أو ينظر في القهوة بعد ما يشرب القهوة ينظر فيه ويقول سيكون لك ولد وسيكون عندك كذا وكذا أنتم تقولون إنه كاهن فهل رأيتموه يتكهم هل رأيتموه يوما من الأيام ينظر في النجوم ويقول سينزل مطر سيكون كذا هل رأيتموه ينظر لأحدكم في, في يديه ويقول سيكون لك أولاد سيحدث لك هل رأيتموه يخط في الرمل خطوطا ثم يقول هنا كذا وهنا كذا فكيف تقولون هو كاهن وهو لم يفعل هذا من قبل فهل قال فهل رأيتموه يتكاهن وتزعمون أنه شاعر تقولون إنه شاعر فهل رأيتموه يتعاطى شعرا قط؟ يعني يفعل شعرا يتعاطاه يعني يستعمله هل رأيتموه يستخدم الشعر وتزعمون أنه كذاب تقولون إنه كذاب فهل جربتم عليه شيئا من الكذب هل رأيتموه يكذب من قبل فقالوا في كل ذلك اللهم لا الحق هذا كلام بينهم هم يقولون هذا لغيرهم يقولون كذاب يقولون ساحل يقولون مجنون يقولون كاهن ولكن بينهم قالوا الحق لا ما رأيناه مجنونا ولا ساحرا ولا كاذبا ولا كاهنا اللهم لا ثم قالوا فما هو يعني إذا ماذا نقول ففكر قليلا ثم قال ما هو إلا ساحل هذا ساحر بين الكفار بين قريش وقريش بين الوليد وبين جماعة من قريش قال ما هو إلا ساحر أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه يعني هذا ساحر لأنه بسحره يفرق بين الرجل وأبنائه يفرق بين الرجل وعبيده يفرق بين الرجل وزوجه فارتج النادي فرحا ارتج يعني اهتز اهتز المكان فرحا بهذا القول فأنزل الله سبحانه في شأن هذا الخبيث مخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم يقول الله له ظني يعني يا محمد دعني اتركني ومن خلقت وحيدا أتركني لهذا الوحيد. هذا الوليد ابن المغيرة كان مشهورا بالوحيد، لأنه كان واحدا في قومه، واحدا في الغنى، ولم يكن له إخوة. كان مو واحدا أيضا. كان واحدا في غناه كان واحدا في منزلته، كان واحدا في في ماله، كان واحدا في كل شيء. فقال الله سبحانه يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم: يا محمد صلى الله عليه وسلم لا تقلق، لا تغضب. لا تفكر اترك هذا الخبيث لي ظلني يعني اتركني ومن خلقت وحيدا اتركني مع هذا الذي خلقته وحده خلقته مفردا وجعلت له مالا ممدودا وانا الذي اعطيته مالا ممدودا يعني مالا واسعا كثيرا وبنين شهودا واعطيته الاولاد الذين يشهدون عليه ومهدت له تمهيدا مهدت يعني سهلت له الحياة تسهيلا ثم يطمع أن أزيد ثم عنده طمع عنده أمل أن أزيد له في الخير كلا لن أزيد له إنه كان لآياتنا عنيدا هو كان مكذبا للآيات معاندا لها لن يأخذ شيئا اكثر من هذا سأرهقه صعودا سأرهقه سأتعبه أرهق يرهق أتعب يتعب صعودا يعني من الصعود صاعد يصعد قال المفسرون يكلف هذا الخبيث يوم القيامة بصعود جبل في جهنم فيصعده فكلما صعد انزل وصعد مجددا ثانية ويبقى هكذا سأرهقه سأتعبه صعودا يعني صعودا في جهنم يصعد ويصعد, ويصعد إلى آخر الجبل ثم ينزل ثم يصعد ويصعد إلى اخر الجبل ويستمر هكذا ما سبب كل هذا؟ قال الله سبحانه إنه فكر وقدر هو فكر بدأ يفكر في أمر محمد ليس كاهنا ولكنه ليس شاعرا وليس فهمنا ليس كاهنا ليس شاعرا ليس مجنونا ليس كنا مجنون كاهن شاعر كذاب ليس كذابا إنه فكر وقدر وبدأ يقدر ماذا يقول فقتل قال العلماء قتل بمعنى القتل وقيل بل قتل بمعنى لعنى واللعن هو الطرد من الرحمة فقتل نقول قتله الله يعني أهلكه أو قتله الله بمعنى لعنه فقتل كيف قدر يعني لعنى أو طرد من الرحمة أو قتل بمعنى قتل الحقيقي دعاء عليه كيف قدر يعني كيف تفكر أيها الخبيث بهذه الطريقة ثم قتل كيف قدر ثم لعن لعنة ثانية فوق اللعنة الأولى ثم نظر ونظر في الأمر وتأمل فيه ثم عبس وبسر عبس وبصر بنفس المعنى يعني ضم حاجبيه عبس فلان عند الغضب أو عند شدة التفكير يضم حاجبيه وبصر بنفس المعنى ثم أدبر أدبر عن الدين أدبر يعني التفت ولم يقبل دين الحق واستتبر أدبر واستتبر فقال أدبر يعني التفت عن الحق الدبر معروف أدبر يعني أعطى دوره بمعنى التفت واستتبر فقال إن هذا إلا سحر يؤصل، قال إن هذا يعني ما هذا إلا سحر يؤصل، هذا سحر يحفظ من السحر القديم، هذا سحر جديد محفوظ من السحر القديم، يؤصل يحفظ، يعني هذا سحر محفوظ من السحرات القديمة. إن هذا إلا قول البشر هذا الكلام هو قول من أقوال الناس من أقوال البشر الله تعالى قال سأصليه سقر هذا الخبيث سأدخله جهنم فإن وما أدراك ما سقر يعني كيف تعلم ما هي وما شأنها لا تبقي ولا تضر هذه سقر لا تبقي شيئا ولا تضر شيئا يكسل هو يعني أشد من جديد نعم هذا سحر قديم سحر محفوظ معلوم من السابقين وانزل الله سبحانه فيه أيضا هذا في سولة المدثر أنزل الله أيضا فيه في سولة القلم فلا تطع المكذبين لا تطع هؤلاء المكذبين ودوا لو تدهنوا يعني لو تميلوا فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين لا تطع كل حلاف كثير الحلف مهين مهين يعني الإهانة هي الذل ذليل كثير الحلف وهو مهين وكفى بهذا زاجرا لمن اعتاد الحلف يعني هذا يكفي لمن تعود الحلف كلما تكلم والله كذا نقول انظر ماذا قال الله في هذا الخبيث قال إنه مشهور بالحلف زاجلا يعني مانعا ناهيا مهين يعني حقير ليست له قيمة وأراد به الكذاب لأنه حقير في نفسه هماز مشاء بنميم الهماز هو الذي يهمز الناس يعني يعيبهم ويتكلم فيهم يعني عياب مشاء بنميم يمشي بين الناس بالنميمة ينقل الأحاديث بسبب بنية الإفساد بين الناس مناع من للخير هو يمنع الخير كثير المنع للخير معتد يعتدي على غيره أثيم أثيم صاحب إثم كل الكلام عن هذا الخبيث عن الوليد بن المغير عطل عطل يعني ليس عنده لحمه هو غليظ هو جاف عطل بعد ذلك ذنيم هو عطل هو ماذا عطل يعني ليس عنده لحم قلبه شديد ذنيم ذنيم يعني دخيل على قومه ليس منهم هو منصوب إلى القوم وليس منهم أن كان ذا مال وبنين يعني هو يفعل كل هذا لأنه كان ذا مال وبنين لأنه صاحب مال وصاحب أبناء يفعل هذا أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين عندما تقرأ عليه آيات القرآن ماذا يقول يقول هذا كذب من, من كلام السابقين كما قال إن هذا إلا سحر يؤثر قال أساطير الأولين سنسمه على القرثوم وسمى يسم بمعنى وضع علامة الوسم هو العلامة سنسمه سنضع له علامة على الخلطوم الخلطوم هو الأنف فإنه وحدث أن ضرب في بدل بالسيف فكان السيف علامة على أنفه سنسمه على الخلطوم سنضع له علامة على أنفه دليلا على كذبه الأسطولة هي القصة الباطلة تعرف القصص التي تقرأ في الكتب الفانتازيا، قصة الثعبان الذي له سبعة رؤوس وإذا قطعت واحدة يخرج منها سبعة رؤوس ولا يموت إلا ب ما هذا؟ هذه أساطير الأولين هي قصص قديمة كاذبة خيالية فهو هو يقول عن القرآن هذا القرآن ليس كتابا من عند الله بل هو من القصص الماضية الخيالية الكاذبة. فكانت عقوبته أن الله سبحانه وسمه على الخلطوم وأذله هذا في الدنيا وعداب الآخرة ينتظره كناية سنسمه على الخلطوم هذا كناية عن الإذلال والتحقير هذا, فيه هذا إشارة إلى أنه عاش ذليلا في الدنيا وحكر قبل أن يموت لأن الوجه هو أثر عضو الوجه هو أفضل شيء في الإنسان والأنف أشرف ما فيه الأنف هي أعلى شيء ظاهر في الوجه ولهذا اشتقوا العرب. اشتقوا منه كل ما يدل على العظمة كانوا يقولون أنف، أنفة يعني كبر يعني عظمة يأخذونها من الأنف وهي الحمية فالوسم يعني وضع العلامة على أشرف عضو دليل على الإذلال والإهانة هذا الوسم دليل الوسم على الأنف دليل على إذلاله وإهانته ومن المستهزئين أيضا النضر بن الحاج العبدلي من بني عبد الدار بن قصي كان إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس مجلسا يحدثهم ويذكرهم ما أصاب من قبلهم كان النبي إذا جلس إلى الناس يذكرهم بالأقوام السابقين وكيف كانت عاقبة تكذيبهم كان النظر يقول هلموا يا معشر قريش هلموا تعالوا إلي يا أهل مكة يا معشر قريش فإني أحسن منه حديثا أستطيع أن أتكلم خيرا منه أنا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم حديثا يحدث عن ملوك فارس وكان يعلم أحاديثهم ويكلمه عن ملوك فارس وكان يعلم أحاديثهم لأنه كان يسافر إلى هذه البلاد كثيرا فيتكلم معهم بقصص مما سمعها هناك وكان يقول لهم ما أحاديث محمد صلى الله عليه وسلم إلا اساطير الأولين هذه الأحاديث ليست إلا كلام وقصص الأولين وفي هذا وكان يشتغي النساء التي تغني لتصد الناس عن سماع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جلس النبي يقرأ القرآن وقفت نساءه تغني الجوالي من عبيده تغني فيجتمع الناس إليها لكي لا يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله سبحانه فيه ومن الناس من يشتغي لهو الحديث لهو الحديث الكلام الذي فيه لهو وباطل ليضل عن سبيل الله بغير علم لكي يضل عن سبيل الله بدون علم من عنده ويتخذها هزوا يأخذ آيات الله هزوا يعني يستهزئ بالآيات أولئك لهم عذاب مهين هؤلاء لهم عذاب فيه إهانة وفيه ظل لهم يوم القيامة وإذا تتلى عليه آياتنا إذا قرأت عليه آيات القرآن ولا مستكبرا وهرب، ولا يعني ذهب هرب مستكبرا متكبرا كأن لم يسمعها كأنه لم يسمع الآيات كأن في أذنيه وقرا كأن في أذنيه ماذا صمم الوقر هو مرض يأتي في الأذنين فلا تسمع فبشره بعذاب أليم تمام هذا من المستهزئين يقول المصنف وكل هؤلاء انتقم الله منهم كما قال الله سبحانه بعد ذلك في القرآن إن كفيناك المستهزئين يعني نحن حفظناك منهم يا محمد صلى الله عليه وسلم وكفيناك شرهم الذين يجعلون مع الله إله آخر فسوف يعلمون هؤلاء الذين يجعلون مع الله الهه أخرى فسوف يعلمون النتيجة وقد وضع الله جل ذكره الوعدة في سورة الماضي فسوف يقال هنا إن كفيناك ما قال سنكفيك قال كفيناك بشكل الماضي للتحقق من وقوعه لهذا دليل على أنه سيكون بلا شك لأن الآية مكية ولأن هلاك هذه الفئة كان بعد الهجرة لأنه ماتوا غالبا في غزوة بدل فمنه من قتل كأبي جهل والنضر بن الحارث وعقب بن أبي معيط ومنه من ابتلاهم منهم من ابتلاه الله أمراض شديدة فأهلك منها كعب لاهب والعاص بن الوائل والوليد بن المغيرة فهمنا الله تعالى كفى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المستهزئين حقيقة فأهلك الله بعضهم وقدر الله أن يهلك المسلمين المسلمون بعضهم في غزوة بدر فهمنا هذا حال المستهزئين نقف بإذن الله تعالى عنده ونتكلم إن شاء الله تعالى في الدجس القادم عن إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفلك وأتوه إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته